هذا ساحر مكذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراب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 وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوا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 إِذدخَوا على دَودَ فَفَزِع مِنهُم قالَاوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَابَبُنَا على بَعْض فَحكُمْ بَيْنَ نَابِالحَِّ وَلَا تُشْطِطُ وَهدنَا إِ سَو إ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 يا داوود اننا جعلناك خليفه فِي الارض فاحكم بَيْنَ الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله হুম মাম সম্লী ন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 জল নাহ ইলু বুয় বয়দক্ষি দ উদ নির্ম اَوَّابِ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ ফ কফি কম সিসু على মলক আল খুর্শিহিজ সুম কাল لا لَهُ ওহলি মুহদিম ইন্সি হি বিম্রি রুখ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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بِرِجْلِكَ هذا হো তসল বরিদু শরবহু মিস منا রহমত উলিল অলব وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ইব হিম ই কয় পূর্ব উলিল ঐ দি ও স্লস বিষালি সতী লিখ্রদ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 جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فِيهَا يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم القاصرات الطرف أجراب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 116. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 117. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 118. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قُلْ هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما